الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ بهما رأفة ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالْزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحْهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّ مَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن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 والخامسة غَضَبَ غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين نجوا بالاذك عصبه من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 المؤمنون والمؤمنات بأمفسهم خيروا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بفتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم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 الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن أو أبنائهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن أو بني أو بني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 إنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا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 يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما شاء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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقَسِّمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 بعد خوفهم أمنا، ولا يبدلونهم من بعد خوفهم أمني يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 ليستأذنكم الذين ملكت أيمالكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء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 فسكم تحية من عند الله مباركة وطيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 قَدَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا